السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من قبله فهو المقبول ومن حاربه فهو المخذول من التجع إليه عز ومن توكل عليه كفاه ومن اطاعه تولاه ومن بارزه حطمه ومن أشرك به أحرقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت في آخر لقاء أتحدث عن وليمة العرس. وذكرت بعض الأحكام التي تتعلق بوليمة العرس. وأكمل وأقول لإخواني وأخواتي سريعا مراجعة على ما مضى ثم أكمل ما حكم ما هي الوليمة؟ الفعل أولم بمعنى جمع واتم ولا شك ان وليمه العرس يجتمع عليها الناس يجتمع عليها الناس يعني الانسان ما ياتي بوليمه ثم ياكل مع نفسه انما يجمع عليها الناس واولم جمع وتم ما معنى كلمه تم هنا اي لا تحدث الوليمه الا اذا تم العقد طيب ما حكم الوليمة ما حكمها؟ حكمها أنها مستحبة. وما دليل استحبابها؟ دليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كان يولم صلى الله عليه وسلم في عرسه عليه الصلاة والسلام. ربما يقول قائل: وهل لا بد في الوليمة من ذبح؟ ان ذبح يعني من الناس من يذبح بعيرا من الناس من يذبح بقرا من الذي يذبح شيا ونحو ذلك يجوز نعم يجوز طيب ان اراد ان يذبح دجاجا في الوليمه يجوز وان اراد ان يذبح ارانب في الوليمه يجوز وان اراد ان يقدم وليمه بلا ذبح اصلا يجوز وان اراد ان يقدم اكرمكم الله بعض الطبيخ في الوليمة يجوز، فلقد أولم الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض طعام كشعير وغيره بغير ذبح عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر العلماء وعلى محمّط الله أن الوليمة، أن وليمة العرس يعني الوليمة التي تحدث من أجل العرس هي مستحبة ويجوز أن تكون بذبح أو بغير ذبح كما فعل رسول الله. صلى الله عليه وسلم ما حكم إجابة الوليمة ذكرت أن حكم إجابة الوليمة واجبة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية حق المسلم على المسلم ست ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الست أو من الخمس إذا دعاك فأجب إذا دعاك فأجب وأوضح من ذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يجب فقد عصى أبا القاسم وفي لفظ فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن هل كل وليمة عرس إذا دعيت إليها تجب علي فإن لم أفعل أكون آثما وهذا الحكم للرجال والنساء يعني المرأة إذا دعتها المرأة إلى وليمة عرس فلم تجب أثمت والرجل إذا دعاه الرجل لوليمة العرس فلم يجب أثم, أثم وقد عصى الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر العلماء عليهم رحمة الله شروطا للوجوب حتى تجب على الفرض الشرط الأول أن يكون الذي دعاك مسلم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمسة أو ست منهم إذا دعاك فأجب يبقى إذا دعاك رجل غير مسلم أو إذا دعتها امرأة غير مسلمة فلا يجب عليك نحن بنتكلم على الوجوب الآن فلا يجب عليك أن تلبي الدعوة لكن إذا قال قائل هل يجوز أن ألبدي دعوة غير المسلم لطعام الجواب نعم بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اجاب دعوه يهودي والحديث في الصحيح أجاب دعوة يهودي عليه الصلاة والسلام لكن يكون الطعام المقدم طعاما أباحه الله ورسوله يكون الطعام مباح يبقى إذن النقطة الأولى والشرط الأول لكي يجب عليك إجابة وليمة العرس أن يكون الذي دعاك مسلم طب إن دعاك إن دعاني غير مسلم هل يجب علي؟ الجواب لا يجب لكن هل يجوز لي أن أذهب؟ الجواب نعم هل يجوز أن أأكل من طعامه؟ الجواب نعم إن كان الطعام المقدم أباحه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولقد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة يهودي بل اختلف العلماء رحمة الله عليه عليهم هل يجوز للمسلم أن يجيب دعوة الذمي في وليمة عرسه والذمي هو الذي بينه وبين المسلمين عقد على أن يحمى ويحفظ بغير قتال ويدفع جزية ولها شروط في عقد الذميه ونحو ذلك المهم الذمي هل إذا أجابني لوليمة عرس هل أجبه أم لا خلاف بين العلماء والصواب ما ذكره الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليه جوز ذلك إن كان فيه مصلحة للدعوة كان فيه مصلحة تذهب إليه لكي تدعوه لكي تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى لا حرج لكي تؤلف قلبه وفرق إخواني بين المناسبات الدينية اللي من شعائر دينهم وبين الأمور الدنيوية نجح ابنه فأقام وليمة أو بنى بيتا فأقام وليمة أو أعرف فأقام وليمة ونحو ذلك هذه أمور دنيوية يجوز أن تجبه فيها وتنوي مصلحة الدعوة. كما عاد النبي عليه الصلاة والسلام الغلام اليهودي وعرض عليه الإسلام ممكن تقول طبعا إذن ذابت لا أعرض عليه الإسلام ممكن بأخلاقك كانوا ذلك بأخلاقك ومعاملتك الحسن أثناء الشعائر الدينية فلا تشارك فلا تشارك قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يبقى لا يجب علينا أن نجيب دعوة غير المسلم، الكافر الحربي لا نجيب دعوته، المرتد لا نجيب دعوته، أما الذمي ونحو ذلك يجوز ولا يجب يجوز أن نجيب دعوته إن كان هناك مصلحة للدعوة أو رفع ضرر حتى عني أو أردت أن أرفع بذلك ضررا عني. يعني أن يكون مثلا رئيسا في العمل أو نحو ذلك وإن لم يعني يعني لي ضرر كلامنا ممكن تجيبه لكن أيضا في الأمور الدنيوية لا الدينية كما ذكرت وذكرت أن من العلماء عليهم رحمة الله من يقول هناك طوائف من الناس أو بعض الناس يجب علينا أن نهجرهم وهناك البعض الآخر يباح لنا أن نهجرهم وهناك من يستحب أن يهجرهم وفصلت في ذلك في اللقاء الماضي والصواب من أقوال العلماء أن المسلم يحرم هجره إلا إن كان لمصلحة إلا إن كان لمصلحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فكلمة لا يحل يعني حرام لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لكن رجل على بدعة غير مكفرة فإن اقتربت منه نصحته واتيت به يبقى خلاص به نريد له البدايه رجل عاصم جاهر بالمعصيه ان, إن سلمت عليه وكنت يعني معه في الفه ونحو ذلك استطيع ان انصحه واخذ بيدي يبقى افعل ذلك لا ان شاركت هذا المبتدع تشهر بدعته وهذا سيقوي بدعته ولم ارجع معي يبقى لا أشاركه لا أشاركه لأن مشاركته الآن فيها ضرر سواء ضرر علي أو ضرر على الدين الرجل المجاهد بالمعصية أجلس معه وهو يفعل المعصية ولا ينتهي وماما اكلمه لا ينتهي يبقى لا جاز أن تهجره خصوصا إن كان ذلك يؤثر فيه الشرط الثالث عند العلماء أن يدعوك يبقى الاولاني ان يكون مسلما الثاني الا يجب هجره الثالث ان يدعوك بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث السابق قال اذا دعاك فاجبه بل بعض العلماء علي محمد الله كره ان يذهب الانسان الى طعام لم يدعى اليه يعني لا تدعى ثم تنطلق كرها فريق من العلماء عليه رحمة الله ذلك إنما تجيب إذا دعيته طيب رجل لو علم أنني موجود كان سيدعوني وأنا أعلم أن دخولي عليه سيصر به ويفرح به يبقى أن ذاك اذهب ولا كراه ولا كراه لأن هذا من إدخال السرور على المسلم وإدخال البشر عليه يبقى الشرط الثالث أن يدعوك الشرط الرابع أن يعينك ممكن يدعوك دعوة عامة مثلا يكتب إعلان وليمة عرسي في التوقيت الفلاني في المكان الفلاني والدعوة مفتوحة لكل مسلم يبقى أنا ذاك لا يجب علي أن ألبي لأن الدعوة عامة إنما العلماء عليهم رحمة الله قالوا التي تجب هي الدعوة الخاصة اسمعها إذا دعاك دعاك فأجيبه ممكن إنسان يقول طبعا دعاني لا هي دعوة عامة يعني أنا ذهبت أو لم أذهب لا يعرف من الذي قرأها من من لم يقرأها من علم ممن لم يعلم ربما يكون هذا الرجل أصلا لا يعرفني ويستغرب إذا ذهبت إلى بيته أصلا ولذلك قال العلماء على رحمة الله شرط الرابع التعيين أن يعينك وتعالى لكي ننزل هذا في الواقع المعاصر بعض الناس الآن ممكن يعطي بطاقات فيقول مثلا هذه الدعوة موجهة للأستاذ مثلا محمد أو للأستاذ أحمد أستاذ محمود وأسرته يبقى أنا ذاك عينك في البطاقة أو ممكن ما يكتبش اسمك لكن يعطيك كرت والمكان الذي أقام فيه وليمة العرس لا يدخل إليه إلا بهذا الكرت يبقى أنا ذاك عينك لكن لو كروت مفتوحه عامه ياخذها اي احد وتفرق على اي احد والمكان مفتوح والكلام الاول يبقى هذه دعوه عامه وليست تعيينا انما يجب عليك ان عينك ان يكون مسلما الا يجب هجره ان يدعوك ان يعينك خمسه الا يكون هناك منكر حتى لا تشارك قال رب العالمين سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان وفي لفظ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد الشاهد إن كنت تعلم وجود مُنكر يعني مثلاً اختلاط بين الرجال والنساء وموسيقى وأغاني ودعوذ الله وممكن راقصات ونحو ذلك لا يجوز لك أن تذهب لأنك تعلم أن المكان فيه معصية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تقولها يغضب مني من أرض الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله في صخة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس لذلك أقول لك ارض الله سبحانه وتعالى يقول قائل طيب أنا لو ذهبت أستطيع أن أغير المنكر يبقى جزاك الله خير إن كنت تستطيع أن تغير المنكر اذهب بل ربما نوجب ذلك عليك لتغيير المنكر لكن أنا لا أستطيع لا أملك شيئا لا أملك أن أغير هذا المنكر ورغما عني سأحضر أقول لك لا تحضر يقول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير لكن لا تذهب تقولها يحدث مشاكل ويقطع للرحم ونحن ذلك من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس طب هل يجوز أن أذهب إليه وسلم عليه وأمشي ولا أقف لا بأس بذلك عند فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله وانصح ايضا على قدر المستطاع يبقى ألا يكون هناك منكر الشرط الذي بعد ذلك أن يكون الطعام المقدم من حلال يعني ألا يكون حراما رجل وأنت تعرف أنه لص سارق سرق الفلوس من الناس والأموال من الناس وأتى بطعام من هذه الأموال ويقدمها لا يجوز لك أن تأكل لا دمال مختلط في حلال وفي حرام المال المختلط إذا علمت الحرام فيه فين الحرام فيه لا يجوز لك أن تقرب منه إن لم تستطع أن تميز الحلال من الحرام ان ذاك يجوز ان تاكل بنيه ما فيه من حلال وعند بعض العلماء لو تورعت عن ذلك افضل لكن هذا في مرتبه الجواز والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود وهو يعلم صلى الله عليه وسلم انهم يتعاملون بالربا وياكلون السحت كما اخبر الله سبحانه وتعالى في قرانه وفرق إخواني بين الحرام الكسبي والحرام العيني أو الحرام لذاته والحرام لغيره أريد أن أقول بأن هناك حرام في المال أخفي من حرام حرام أخفي من حرام يعني لو واحد سرق مثلا مئة جنيه وأنت أقرطته مئة جنيه هو سرقها وأنت تعرف أنه صرقها من فلان وأراد أن يقضي يدينه بها هل يجوز لك أن تأخذها؟ الجواب لا ولو أخذتها أخذها إلى صاحبه إلى صاحبها طب والمائة جنيه ما زالت لك عليه لما؟ لأن هذا المال بعينه يتعلق به حق هذا الآخر طيب طريقة أخرى أو صورة أخرى رجل يتاجر في البنجو البنجو حرام أو في الحشيش الحشيش حرام أتى بالمئة جنيه من بنجو أو حشيش ثم أعطاك المئة جنيه لو أخفتها هي حلال لك وهي في يدي هو حرام إزاي قال العلماء عليهم رحمة الله إذا خرج المال من أصله أخذ حكما جديدا ما معنى القاعدة لو قلت لك مثلا على سبيل المثال أمام يهودي بيتعامل بالربا وبيتاجر علاف أو نحو ذلك اشتريت منه أرزا أو قمح المعاملة التي بيني وبينه حلال ولا حرام حلال طب معاملته هو مع الآخرين بالربا حلال ولا حرام حرام اه يبقى فصلنا المعاملة النبي صلى الله عليه وسلم تصدق تصدق بطعام على بريرة كانت مولاه عند عائشة رضي الله عنها وأعتقتها وأعانتها على المكاتبه المهم بريرة تصدق عليها بطعام والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه الصدقه فأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم قل يا رسول الله انه صدق هذا من طعام الصدق المحرم عليك والصدق محرم عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدق يعني على بريرة ولنا هدية فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل المعاملة عليه الصلاة والسلام الطعام من يد الناس الى بريرة صدق من بريرة للرسول عليه الصلاة والسلام هدية الرجل معاملته في المحرم البنج الحشيش وما وغير ذلك حرام. هذا لا يتعلق بشخص مجنون. قل اللي اللي اللي أخذوا منه اللي اشتروه منه اللي منه. إذا أخذنا هذه الأموال لا نرد إليم هذه الأموال معاقبة لهم كما ذكر الفقهاء لأنهم أنفقواها واستمتعوا بمحرم في مقابلها. إنما هذه الأموال إذا أخذت تنفق في مصارف المسلمين العامة كما حدد الفقهاء طب لو أخذها الرجل وقضى بها دينا الرجل اللي أخذها داي بحلال طب افرض واحد من هؤلاء جاب لهدية تجي الحشيش أو بنجو أو مخدرات وجاب لهدية لا تقبلها مش معنى في الأولى قلت أخذها وإذا خرج المال من أصلي أخذ حكما جديلا لأنك وخذها بأمر واجب فوائد الدين ده حق من حقوقك لكن من هدية حق من حقوقك لو دعاك لطعام لا تجيبه ليه؟ إن كان ماله محرما كله محرم لكن مختلط لكن مختلط دي مش مختلط وخلاص الحلال فيه قليل جدا والحرام يغلب عليه؟ يبقى ابتعد والقاعدة عند الفقهاء عليهم رحمة الله يقولون الحكم للغالب الحكم للغالب فمثلا هذه الغطرة التي ألبسها لو فيها خط أسود أو خط أحمر وسألتني ما لونها فقلت لونها أبيض لونها أبيض معيني فيها خط أسود لأن الحكم للغالب لا أنظر لهذا القليل الذي فيه فإن كان المال فيه جزء يسير من حلال وأغلبه حرام فالحكم للغالب الحكم للغالب أغلبه حلال وجزء فيه حرام الحكم للغالب لكن اختلط وفيه فعل حلال داخل جزء كبير، وفي جزء كبير برضه حرام فأنا ذاك إن عينت الحرام وعرفت فينا الحرام في المال المختلط ابتعد عنه ما عرفش فينا الحرام يبقى لك أن تأكل بنية ما فيه من حلال لكن كله حرام ما يجوز لك لكن إن كان حق لي كدين ونحوه جاز لك أن تأخذ منه أقوال كثيرة عند أهل العلم عليهم ورحمة الله هذا الصواب منها الذي أذكره لك يبقى إذن ألا يكون المال الذي يعني اشترى به الوليمة من حرام وقد فصلت إن كان مصروقا أو إن كان مثلا من مخدرات، إن كان مختلطا أو غيره. من العلماء يبقى إذا عد معايا الشروط حتى تجب عليك وعليها إجابة وليمة العرس واحد أن يكون مسلما اثنين أن يجب هجره ثلاثة أن يدعوك أربعة أن يعينك خمسة أن يكون في هذه الوليمة منكر لا أستطيع أن أغيره ستة أن يكون يعني الطعام المقدم من حرام طبعا ممكن يكون من حرام وهروح وسلم عليه وانطلق وامشي يعني أبارك له وأنصرف لا إشكال. لا إشكال لكن ينبغي من فعل حراما أن تنصحه فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع جرير ابن عبد الله البجلي في بيعه الإسلام قال وأبايعك على النصح لكل مسلم بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة وإذا عرف المبتدا والخبر كان ذلك أسلوبا من أساليب الحصرة فكأن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظة الدين النصيحة كأنه يقول ما الدين إلا النصيحة ما الدين إلا النصيحة من العلماء عليهم رحمة الله من قال لكي يجب علي إجابة وليمة العرس أن لا يدعوني سفيه من السفهاء واحد سفيه يعني تخيل الرجل مثلا يعني صاحب وجهة في قومه أو في قبيلته بين الناس ويدعوه أحد السفهاء ف... فلو أجاب هذا هذا تقليل منه وهذا يضر به. ولا ضرر ولا ضرار فذهب فريق من الفقهاء الا يكون الداعي سفيها من السفهاء وفي ذلك نظر لماذا لا تذهب اليه وتجبر خاطره وتبدا توجهه وتنصحه بل ربما لو قلنا بهذا الشرط الذي اشترطه بعض الفقهاء يدخل الكبر على الناس ويكون مبررا لا ينسى لا لا ينسى فيه أمسن الآلة، امتى يبقى أدخل العجب والكبر على مبتدع، وقلل من شأن الناس، لا روح، بل بالعكس هذا يكسبك بين الناس الطوافة، مش هولا اسكت لا وجهه بالحكمة والمواجهة الحسنة ونحو ذلك. طيب لو أنني ذهبت إلى وليمة العرص وبعدما ذهبت كنت صائما والصيام واجب يعني كنت أقضي مثلا قضاء علي يوم من رمضان كان علي يوم منظور نظرته أو علي كفارة في اليمين أو نحو ذلك فهذا الصيام واجب وقال لي اجلس فكل ولم آكل هل علي شيء ورد في ذلك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما قال فيه صلى الله عليه وسلم فإذا دعاك إن شاء أكلت وإن شئت أكلت وإن شئت فترك يبقى هذا تخير يبقى فين إجابة الدعوة إجابة الدعوة يا إخواني مجرد أن أنت تروح له دي إجابة معنى أن أنت تذهب ليه هذه إجابة دعوة لكن مسألة الطعام حكم آخر بقى إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك وكنت صائما أو قال عليه الصلاة والسلام فمن كان صائما فليصل يعني فليصل يعني فليدعو الله له وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني ادعو الله لهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن دعائك سبب لرحمتهم فيقول عليه الصلاة والسلام فإن كان صائما, إن كان صائماً فليصل يعني فليدعو الله لهم وإن كان مفترا فليأكل طيب قال عليه الصلاة والسلام وإن كان مضطرا فليطعم يعني إيه؟ يعني اضطر للأكل وجد أن الرجل سيغضب يعني أنا والله صائم ويديني لدي دعوتك خلاص بها ونعمت بها ونعمت لا وجدت أن الرجل يعني قد تغير وهذا سيدخل عليه عياذ بالله يعني البغض أو يقول مثلا أني مش عايز يأكل عندي وأنا أموالي حرام مش عايز يأكل عندي اتكبر علي أو هذه الأشياء اغلقها على أخيك لا تدخل وساوس الشياطين عليه اغلقها عليه فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فإذا اضطر فليطعم ومن العلماء من قال إنما هذا في صيام النفل أما صيام الواجب وجب عليه أن يتمه إذا شرع فيه وليقسها الإنسان مصالح ومفاسد ممكن قضاء رمضان ممكن يقضي في يوم آخر كفارة اليمين ممكن يقضيها في يوم آخر ونحو ذلك يسه مفاسد ومصالح يعني إذا دعوتك واتيت عندي ولم تأكل ممكن يكون بالفعل في نفسيتي منك شيء ولذلك في حديث مع الرسول الله عليه الصلاة والسلام كان هناك رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه فبعض الناس اعتزل يعني لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام هيأكل هو وأصحابه فالرجل اعتزل لي لأنه صائم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مالك قال صائم فقال صلى الله عليه وسلم تكلف أخوكم لكم كل ثم صم يوما مكانه إن شئت إن شئت هذا يدل على أن الرجل كان يصوم صوما نفلا يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال تكلف أخوكم لكم كل ثم صم يوما مكانه إن شئت يبقى إذن خلاصة المسألة إن كان الإنسان صائما وإن امتنع وافق صاحب الوليمه بلا حرج ولا ضيق ولا أي شيء يبقى بها ونعمت لا إشكال عليه لكن إن وجد منه ضيق نحو هذا وكان صيام صيام نافلة فعليه أن يأكل ويدخل الفرح والسرور على أخيه أنت تصوم نفلا حتى تؤجر بين يدي الله وإدخالك للسرور على قلب أخيك هذا أيضا تؤجر عليه بين يدي الله طب إن كان مفروضاً يبقى عليك أن تدعو الله له، فإن اضطررت لك أن تأكله وتقضي يوما مكانه لأن هذا الصوم صوم واجب من ضمن الأشياء التي أريد أن أنبه عنها في وليمة العرس. أن العلماء عليهم رحمة الله قالوا هذا في إجابة الدعوة لما يدعوك في اليوم الأول أو نحو ذلك لأن في ناس بتعمل وليمة العرس هذا يوم واثنين وثلاثة ونحو ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال وفي اليوم الثالث رياء وسمعة هيبقى دمنا الرياء والسمعة فلذلك انت متى تجيب هي الإجابة عليك مرة واحدة يعني إن صنع وليمة أكثر من مرة مرة واثنين وثلاثة يبقى هي عليك مرة واحدة طيب فإن كان حضوري يدخل عليه السرور في كل مرة في كل مرة يدخل عليه السرور وهو يريد ذلك وإن لم أذب في كل مرة ربما حزين وربما لا يبقى راعي مشاعر أخيك ونقول له هو أيضا لا تسرف قال الله سبحانه وتعالى ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين من ضمن الأشياء المهمة جدا في وليمة العرس أن العلماء علي مهمت الله كره النثار أن يلتقط إيه هو النثار ذا؟ بعض الناس الآن ممكن يأتي ببعض الحلوى وبعدين يعمله في الحلوى دي يبقى مثلا في مكان مرتفع ويبدأ يرمي الحلوى إلى السماء وتنزل على الأرض يبدأ الصبيان يأخذون الذي وقع وهذا يدفع وهذا وهذا يدفع وهذا بل ربما مع الكبار بل ربما في وسط النساء فمن العلماء عليهم رحمه الله من قال هذا لا يكره وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام وابع طعاما وقال تقدموا فكان واحد يأخذوا من جزء طب هذه ليست نطار الطعام أمامهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقتطع لهم أو كانوا يقتطعوا لأنفسهم هذا ما لكن هذا عمال يرمي مين أو الناس تجري مين يرمي يصار الناس تجري يصار لا يا اخي لا تفعل هذا إن أردت أن تفرق الحلوى على ناس أو بعض ذلك فأعطيه في يده الإشكال في هذا أعطيه في يده أكرم الناس لكن يبدأ بعض الناس يأخذ وبعض الناس لا يأخذ وبعض الناس يستحي ويبتعد بل الذي يدخل في ذلك يكره أصلا عند اهل العلم عليهم رحمه الله يكره أن يلتقط، فهو يفرض وأنا قاعد وهم مثلاً كان ومن الناس اللي بيعملها بغير الحلوة، من الناس مثلاً يأتي بجنيهات أو بريالات أو نحو ذلك بأموال، عشان يبقى تشاجر الناس أشد وأشد، بل ربما يجرح واحد منهم، ربما يضرب واحد منهم، ربما تقوم مشاجرة من أجل ذلك، هذا لا ينبغي أن يكون في أفراحنا. ولا ينبغي أن يكون في وليمة عرصنا إنما إن أردت أن تفرق أو أن توزع شيئا على الناس فوزعه في أيديهم واعطهم في الأياد على كل كره العلماء وذلك. تغفرض أنا وأنا جالس وقع شيء من ذلك في حجري دون أن أقوم ولا أفعل أي شيء أنا ذاك العلماء قالوا لا حرج عليها أن يأخذها بلا كراها ما فيهش مشكلة طيب واحد يرمي مثلا أموال ولا حلوة من فوق وبعض الشباب راح جايبين ملاية وكل واحد مسك من طرف ورح حطنها فوق الناس فكل اللي نازل راح نازل عليها لا يجوز كرهها ايضا العلماء ان أن هذه ليست نازلة لهم فقط إنما للكل ومعنى ان احنا بنقول كراهه هذا مكروه لكن لو واحد اخذ شيئا منها واكل مش بنقول حرام ويبقى آثم لا مكروه طب ايه الكراهه دي منين لان المسلم مكرم لان المسلم عزيز وهذه تفقده شيئا من المروءه وهذه تنزل شيئا من مرتبته تخيل حينما تجد الناس وأنتم تعلمون كيف تكون الصورة فلذلك العلماء عليهم رحمة الله كرهوا التقاط النفار بهذه الصورة من ضمن الأشياء التي أريد أن أتحدث عنها أيضا في باب وليمة العرس في كتب الفقهاء يتكلمون عن إعلان النكاح احنا تكلمنا بقى على شروط النكاح وأركاب التكاة ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام اعلنوا النكاح عليه الصلاة والسلام فيعلن النكاح فيعلن باي طريقه ممكن يعلن في المسجد ممكن يعلن بوليمه وانت بتدعو الناس اليها هذا اعلان ايوه هذا اعلان انك تزوجت من المراه الفلانيه عملنا بطايق ودعاوى هذا اعلان هذا إعلان للنكاح والله رحنا جايبين لومب وأضاءنا وإضاءة وأدوار ونحو ذلك هذا إعلان لكن في نفس الوقت أقول لك لا تسرف لا تسرف يعني من الناس في مكان بسيط جدا راح أجيب له عشر تلف لمبة عشرون ألف لمبة ونحو ذلك لا تسرف يا أخي لا في طعام ولا في شراب ولا في كهرباء ولا في أي شيء يعني من زينهاش زين زين يعني نجيب كاملة لو... هات هات كذا لمبه وما فيش مشكلة لكن تبقاش مبالغ بقى بغير مبالغة يعني نجيب لمبتين ونكشفوا خلاص لا انا بقول اقولك هات وهل هذا اعلان الجواب نعم هذا اعلان يعني انت الان نحن ان مررنا في اي مكان ووجدنا لومب مثلا ويعني وإضاءة في مكان معين بشكل معين نعرف على طول أن هذا المكان فيه فرح هذا المكان فيه عرس لذلك رأى العلماء عليهم رحمة الله أن هذه اللمبات وهذه الإضاءة تعد من إعلان النكاح أيضا من إعلان النكاح عند العلماء بعض الناس يجي يركب العروس سواء الزوج أو الزوجة يركبها مثلا في السيارة ويلفوا بالسيارة يلفوا بقى البلد وكلكسات اي اي ونحو ذلك وانتم تعرفون بقى يعني زوجي ماشي مع يسيروا مع زوجته في ليلة البناء ونحو ذلك بتبقى السيارات عاملة ازاي هل هذا يعد اعلانا الجواب نعم يعد اعلانا لكنه اعلان مزعج وغير انه اعلان مزعج ممكن يدخل في الحرمه لان بعض الناس للاسف يبقى ماشي بالسياره وفجاه يوقف طريق الناس فيؤذي الناس يؤذي الناس يوقف مصالح الناس تخيل هو على طريق مثلا الكورنيش او نحو ذلك والطريق رايح جاي بسيارات وهو فرح مسرور سيارات أمامه وسيارات خلفه وفجأة الشارع كله يقف طب افرض فيه واحد مريض واحد عنده معاد واحد يريد أن ينصرف أو نحو ذلك لا يجوز لك أن تؤذي إخوانك يبدأ اه اه والكلام ده افرض فيه ناس مرضى ناس ما يطقون ذلك ليه بدل ما تخلي الناس يدعون الله سبحانه وتعالى لك يدعون عليك بل من الناس من يكون في هذه السيارات يفعل أفعال يعني الموسيقى بقى الصاخبة والأغاني المحرمة ونحو ذلك بل علمت بقصة أنها حدثت في بعض المحافظات بأن رجل عبال يجري بسيارته وبعدين نزل إلى الطريق في الشارع لكي يرقص هو ومرأته والناس يتفرجون ده إعلان لا شك أنه إعلان اللي يشوفه يقول ده عرص لكن إعلان لا يباح زوجتك ترقص بين الرجال وبين الناس بهذه الصورة وهناك قصة أخرى أن رجل أخذ مرأته ووضعها على صور الكورنيش لكي ترقص وهي يحدث معها ذلك سقطت في المياه فانقلب الفرح لحزن ولمأدى هناك صور لإعلان النكاح احنا نقولش ما تفرحش لا افرح ما تسعدش لا اسعد كيف تسعد المرأة تسعد المرأة مع النساء تتزين المرأة وتتجمى لزوجها ولا تبدي وهي في وسط النساء ما لا يجوز إبداؤه بين المرأة والمرأة أن في حدود يعني من الصدر إلى الركبة لا تطلع المرأة على المرأة فيه مش عشان هي مرأة يجوز لها أن تنظر لهذه الأشياء لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة تجلس المرأة ولا حرج أن يكون مع النساء دف وينشدن لها بعض الأنشيد تتعة الأفراح والأعراس لا إشكال في ذلك على الإطلاق المهم الكلمات مهذبة والطريقة مهذبة وتفرح المرأة وتسعد بين النساء وبين أخواتها ونحو ذلك ما فيش مشكلة خالص طيب والرجل والرجل في وسط الرجال يفرحون به مثلا في مسجد أو في مكان ما مثلا يأتي بعض الدعاء يتكلم في موعظة يعني موعظة حتى في الفرق ما فيش مشكلة يحدث مسابقات يقال بينهم بعض الطرائف بعض المسابقات ونحو ذلك مش لازم عشان نفرح نفرح بما حرمه الله تبدأ هذه الليلة بما حرمه الله أحذي خلاص ده ليلة العمر هل تظن أن الملائكة، ملائكة الحسنات والسيئات لا يكتبون شيئا في هذا اليوم؟ كل شيء تفعله يقيد عليك. وإن أردت أن يبارك الله سبحانه وتعالى لك في هذه الزيجة وفي هذا البيت وفي زوجتك وهي أن يبارك الله سبحانه وتعالى لها في بيتها وفي زوجها ينبغي أن يبدأ بالمباح. ولذلك في معظم هذه الأفراح التي فيها إصراف وفيها محرمات ممكن تنقلب لمشاجرات كثير ما يكون في في بعض هذه الأعراس مخدرات وخمور ونحو ذلك مما حرمه الله وفجأة بصف لايه الفرح يا ذنب سبحانه وتعالى بقى مأتم وبقى مشكلة المصد تلاقي دايما جايبين مصرح ومش عارف ايه فاهل الزوج واهل الزوجة واقفين خايفين ان اي حد يعمل مشكلة تبقى اللي خليكم في الطراب ما الذي يجعلكم في الطراب لو انتو بقى جالسين في مكان هادئ ولا في مسجد ولا في مكان في نادي مثلا بدون اختلاط الرجال في مكان والنساء في مكان هتخاف كده وعندك بعض الطرائف والمصابقات يقف يمن ينظر يمنة ويسرى وعمليه يا رب تعدي على خير لما أنت بدأتها بما حرمه الله إلى غاني مش حرام فلسه بتضحك على نفسك الموسيقى مش حرام فبتضحك على نفسك بتضحك على نفسك, نفسك تريد أن إنت, إنت, إنت, أنت أو أنت لسه مقتنع أنه مش حرام تكلم عن كثير وإنت عارف تقولش بقى علقها في رقب التعارم يا أخي اتق الله يا أخي اتق الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة فبشره بعذاب مهين وله الحديث هو الغناء كما قال ابن عمر وابن عباس بل أقسم ابن مسعود أنه الغناء وقال الله سبحانه وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وطبحكون ولا تبكون وأنتم سامدون كلمة سامدون في لغة حمير بمعنى مغنون بمعنى مغنون فلذلك أقول لإخواني وأخواتي فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنفعل ما أباهه الله يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية التصفير والتصفيق فإن كان ذلك من المشابهة بغير المسلمين تصفير وتصفيق فما بالنا بالآلات المسيقية التي تعلمونها يا جماعة في الحلال ما يغني عن الحرام ولذلك العلماء عليهم رحمة الله حظموا الغناء الشافعي رحمة الله عليه يقول تركت من خلفي يعني في العراق زنادق يسميهم زنادق والزنديق في كلام الفقهاء القدامى بمعنى منافق بخلاف المتأخرين والإمام مالك يقول ما يفعله عندنا إلا الفساق والإمام أحمد عليه رحمة الله حينما سوء قال لا يعجبني وهذا يدل بعض العلماء يحمله على الكراها لكن هذه لفظة تدل على التحريم ولذلك هذا محرم بالموسيقى وينظر للكلمات الكلمات مباحة ولا لا في كتب الحنفية وإن كان فيها شيء من المبالغة قالوا الاستماع سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر تخيل لي أنا أتذكر ينظر للكلمات لكن كلمات دايما بتصف امرأة ورجل والعشق ما بين رجل وامرأة وقات لي فين ورح فين والكلام دو و... لكن إن كانت كلمات مهذبة بغير موسيقى ونحو ذلك لا إشكال في إنشادها طالما أنني لا أفعلها على سلة موسيقي ومش عارف فيه وقت برتم أغنية و... يا أخواني ينبغي علينا أن نتنبه لهذه الأحكام أبو حامد الخلاقاني دخل على الإمام أحمد رحمه الله عليه يوما وقال له يا إمام ما رأيك فيما يقولون أي في الأشعار والكلام لا قال ماذا يقولون قال يقول أحدهم إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فقال الإمام أحمد رحمه الله عليه أعد علي قال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني يقول أبو حامل فدخل الإمام أحمد رحمه الله عليه إلى بيته سمعته يبكي قوض ورايته يقوض على لحيته وهو يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني لا نقول إنك تنشد هذه يعني في ليلة عرس لا يعني في أشياء تفرح كلمات مهذبة لا إشكال لكن لا تصاحب الموسيقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. والمعازف والحديث صحيح. حديث مش معلق ولا مقدح. حديث صحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. فينبغي علينا إذا أردنا أن نفرح أن نفرح بما أباحه الله سبحانه وتعالى لنا، وأن نعلن النكاح بالشيء الذي أباحه رب العالمين سبحانه وتعالى لنا، أما بمحرم ونحو ذلك فلا فلا تسرف فلا تسرف في محرمات. تذكر أيضا لما محمد في يوم وجد رجل معاه الكوبا اللي هي عمل زي العود، وعمال بقى شغل على العود فأمس به الإمام محمد وراح كسرها. جري هذا العبد إلى سيده فقال أدريكني يا سيدي قال ما هذا قال الإمام أحمد رآني وفي يدي الكوبا أفعل كذا وكذا قال أعلم الإمام أحمد أنت غلام من قال لا قال اذهب فأنت حر لوجه الله انكار العلماء في يوم من الأيام كسر واحد برضه لآخر هذا وكان القضية رفعت لشريح القاضي شريح قال اذهب لا ضمان عليك احنا نقولش بقى لإخواننا يقوموا ويأتوا بضرر أكبر ومفاسد أكبر ومكسرين الآلات الموسيقيه ويعملوا كذا مع بعض الناس ويقولوا لا ضمان يبقى أردت أن تزيل منكر فأتيت بما هو أنكر إنما لابد برفق والدعوه بحكمة وإن أزلت المنكر ينبغي أن يحل مكانه المعروف وأن يحل مكانه منكر مساوي ولا منكر أعلى منه ولا أن يكون منكر أعلى منه ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل عن الغناء قال يا هذا وأختم بذلك قال يا هذا أين يكون الغناء يوم القيامة؟ في الجنة أم في النار؟ أين يكون الغناء يوم القيامة؟ الحق أم مع الباطل؟ قال مع الباطل قال والباطل في الجنة أم في النار؟ قال في النار قال إنها فقد أفدت نفسك، فإخواني ما فرح بما أباحه رب العالمين سبحانه وتعالى لنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآل وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.